بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت واقعا ليس لوقعتها كاذبا خافضة الواقعا إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بساء فكانت هباء من وَكُنْتُمْ أَزْوَاجٍ ثَلَاثَةٍ فَأَصْحَابُ الْمِيمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمِيمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشَامَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشَامَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُلَاءِكَ الْمُطْرَوَبُونَ فِي جَنَّاتٍ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 كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغة ولا تأتي ما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إلا إن شأناهم لإن شاء فجعلناهم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 ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا صرخون على الحمد العظيم وكانوا يقولون أئدا نتنا وكنا تراضا وعظاما إننا لم بعثون أو آباءنا الأولون قُلْ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينِ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعَنُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الظَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لآكِنُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّونَ فَمَارِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم من شئكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأنا فلولا تذكرون أفَرَأيتم مَا تَحْرُثون أَأَنْتُمْ تَزْرَعنَهُمْ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُنَّ لَوْ نَشَأ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَّتُمْ تَفْكَهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ شَاءَ أَنزَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَمْ شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِمِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوا إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون يَدَّعُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة عين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالمين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين